إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة ربنا آتينا من لدنك رحمة لنا من أمرنا رشدا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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم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 وَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلَ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَمْ يَثْبُتُوا فِي كَهْفِهِمْ سَلَامًا وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سودسوا واستبرخوا متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسن المرتفقان وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا مَا بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَازِرَةً كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا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 وما أظن الساعة قائمة ولئيردت إلى ربي ولئيردت إلى ربي لاجدا خيرا منها مقربا قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط مثمري فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَانْظُرْ إِلَى بِلَادِهِمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ فَاحْتَلَطَ بَيْنَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تُرَوِّحُ فِيهِ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خنقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا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 وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ إلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِذُنَّ غُوَّ ذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ مَعْدُونَ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 ادعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا ورأى المجرمون النار ورآ المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآن ويدعهم إلى الخدا فليهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لَهُ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَذَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم موعد وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لوب العظم وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم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 وَإِذْ قَالَ الْمُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَعِينِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سربا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 وما أنساني إلا الشيطان أن الكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نب فرتد على اثاره ما قصصا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثنك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فخشنا أيه رهقهما طغيانو وكفر فأردنا أيه يبديلهما ربهما خيرا منه زكاه وقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتي بين في المدينة.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 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما